يا طيبا يا طيبا الشر من الله يا طيبا يا طيبة رسول الله الذي يطيبا يطيب يطيب الهواء لو حب من قدره يطيب يطيب دوالنا ويشفي كل بلي ويشفي كل بلي وليهو العمال ميثين عند الله وليهو بلا حب يا ولاي جوز ولاي جو صراط الله الجاحيت لك ولاي جوز ولاي جو ولاي جو ولا ولا ولا نذكرك دو ذكرك دوم يا حمائل حميد ذكرك اسمك بالقلب منقوذ وذكرك تقبل السلام ذكرى يا زهره بس يمر طريقي وذكرى لو شفان ترد روحي علي وذكرى اسماء بالقلب ننجو وذكرى وقبل الاسلام الهجبا وذكرى يا زمان بس يمر طار وذكرى لُمْ چَتْفَان تَرْدُحَي عَلَيْ